نموت نموت ويحلى الوطن وسعدي بلا حكمي واملكي واسعدي فلا عاش من لم يعز زيدا بحر دمي ومما بيدي أنا لبلادي وحسبي قدام لكن مجد يدور سبس تمشدي بعزة شعر Utbå utbud i åu mästerna, att himma, jag hör att himma, hurum hurum, nu i mästets samman, några sårade, vi är allt i det samman, nåmutor نموت motar nå jag är här för henne. Här är det kärni och vårt tillämn. Här är himlen, jag hör till himlen. Helump, helump i mästets himmel. Och الأمم. سقورا سقورا كهذا البدا. سواعد يا ترس العالم. نباهي به ويباهي منا. وفيها كفال العلا والإمام. وفيها ضمان لنيل المنا. وفيها لأعداء تونس نطم. وفيها لما الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الخطر ولا بد, بد للطلم أن ينجلي ولا بد للقيض أن ينجس وما تنجل Thank <laughs> you.